بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيع الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله. مؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون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 ومن نصر إِلَّا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب, ويذهب عنكم رجز الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا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 فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدباء وَمِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أَوْ مُتَحِيزًا أَوْ مُتَحِيزًا إِلَى فِعْتٍ لقد باع بغضب من الله وما أواجهنّم وما أواجهنّم وبأس المصير فلم تقتلوهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولا تغني عنكم ثأتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا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 ولو علم الله فيهم خير إلا أسمعهم ولو أسمعهم لاتولواهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله استجيبوا لله ولرسوله إذا دعكم لما يحيكم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 وَرَزَقَكُم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاً.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 ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين وإذا تتل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا إلا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 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يحملون بصير وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وللرسول ولذِ القربا واليتامى والمساكين وبنِ السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده يوم الفرّقان يوم التقى الجمعان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 إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ تقيتم في أعينكم قليلو ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.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 فَلَمَّا تَرَىَ أَنفَأَتَنِكَ صَعَلَ عَقْبِهِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِن كُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَونِ إِنِّي أَرَى مَا لَا ترون إِنِّي أَخَافُ إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم غر هؤلاء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 كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع علي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 اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يتقون.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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يحجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ وَاللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ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 فقط ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا أيها نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون عشرون صابرون يغلبون مئتين وَإِنَّ لَكُم مِّن كُنُهٍ يَغْلِبُ وَأَلْفٍ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا ياتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله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 إلا تفعلوا إلا تفعلوهتكن فتنه في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولا أئكم المؤمنون حقا، أئكم المؤمنون حقا، لهم نعفّرته ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فهلا <تصفيق> وَا صِلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَادُ في فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ